الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, هذه المسلمين قسمه الإسلام إلى حارب وإلى معاهد صاحب عهد معنا م عهد عارب صاحب إلى وإلى وإلى ذ وإلى م م س ت أ أو مستأمن على قولين صاحب أمان قولين وهكذا يقسمهم الإسلام على صاحب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 إ ن ه ا ع ل ا ق ة الجوار ع ل ا ق ة الجيران ما يعرف في ا ل إ س ل ا م بحق الجار الجار إ ذ ا جاورك لن تتفضل عليه إ ن م ا هذا حقه الذي فرضه الله عليك ولو قصرت فيه أ د خ ل ك النار حقه يعني الناس ينبغي أ ن يفهموا أ ن ع ل ا ق ة الجيران مع بعضهم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 هذه ا ل ل و ح ة ا ل ف ر ي د ة التي رسمها ا ل ق ر آ ن للعلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة قال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أ ع ظ م ع ل ا ق ة ع ل ا ق ة العبد بربه وهي أ س ا س كل العلاقات لذلك الذي لا يعرف حق الله لا يعرف حق البشر ولا حق والديه أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين اجسانا وبذي ا ل ق ر ب ة ترتيب منطقي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى معناه جارك ومن أ ه ل ك اداء كثير في السودان خ ا ص ة في القرى التي هم أ ه ل جميعا أ م ش ي اي بلد في السودان أبسأل خرطوم دي بيقول علي لكن أمشأ أي بلد. أ خ ت ا ل مدن مش الرف حتدي ا ل ق ر ي ة ا ل ق ر ي ة دي كلهم اهل بعض فمعناه جارك ده مسلم وجارك ورحمك وبعض الناس بتلبموا والجاري ذي القربى والجاري الجنب و الجنب و معناها ا ل أ ج ن ب ي الجار ا ل أ ج ن ب ي عنك الجنب و أ ص ل الجنب و ده معناه شنو الجنب و م ع ن ا ا ل أ ج ن ب ي البعيد منك ا ل أ ج ن ب ي يسمى مو اجنبي ل أ ن ه ما من البلد والما محرم ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة يسمى أ ج ن ب ي والزول كان ابتعد من ا ل ط ه ا ر ة يقال أ ص ا ب ت ه ج ن ا ب ة أ ج ن ب أ ج ن ب ه ا ل ج ن ا ب ة ي ب ع د عن ا ل ط ه ا ر ة والجار الجنب و الجار البعيد جار لكن ما عنده معك صلاه رحيم ب ر ض و جارك لو ب ي ي كافر وجارك ع ن ل ك ع ل ي ك حق حق واحد حق ب ج ي ر ة و ر ج ا لجنوبي ا ل وصاحبي ا ل بالجنب ي ايواه وصاحبي بالجنب ي دا منه زول جاورك ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة كيف ركبتو ب س ماشين من هنا لكوستي ي ركب جنبك زول دا لحد ما ت ص ل عندو عليك حق ما ت ز ع ج ه ك و ي س ما ت ك ش ر له تخسروا وشك ت ع ا م ل و م ع ا م ل ة ط ي ب ة كويس ما تبراه بالكلام الكثير دار ينوم خليه ينوم ما ت ع ا ك س ه ك و ي س و ص ل ت في محل عندك قروش تجيب له انت تقدم له ده إ ح س ا ن الجوار العارض ج و ا ا ر ل و ا ل ع ل ا ق ة ا ل ع ا ب ر ة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 اه كيف تصرف كيف أ و ل حاجة إ ذ ا في راجل ت ا ن ي ق ا ء ت ي ك و س جيب م ر ة ت ج ي ب الراجل داخلي ك و ت مرتب ستاخذ د ن ب مع راحته و م ن ت ش ن ت أ خ ذ راحتك, راحتك ي اخي أ إ ذ ا ب ي ج ا مافي تمسك خشمك دا وتحفظ بصرك وتغضو ل ا تؤذيها ب أ ي شيء ولا ت ض ا ي ق ب أ ي شيء من أ ن و ا ع المضايقات م ر ة ركبت ب ل ز ي دا ولا دابت د ا ع د ي ن في البص جوه وكدامي تعرفوا انت من وين انا من كدا اتعرف والله ي ت و ن سوينسا لما ن وصلوا شالوا التلفونات يعني اي واحد ش ا ل ت ل ف و ن ا ت الثاني يعني لو كان البص ده استمر ش و ي ة يعني انا ا س ت غ ر ب ت و ا ل ل ه حمد الله انو البصات وصل فهذا لا يليق لا يليق بالاخلاق ولا يليق ب ا ل ر ج و ل ة يا اخي عثمان ا بن أ ب ي ط ل ح ة عثمان ده م ش ر ك هاجر ب أ م سلمه هند بنت أ ب ي أ م ي ة المخزوميه زوجته وسلمه كان ز و ج ي أبي سلمة هاجر بيها المدينة سلمة إلى والصلاة من مكة هاجر ورجع قالت والله شوف ا ل أ خ ل ا ق دي بالله قالت كان أ و ل ح ا ج ة يبردك لي ا ل ن ا ق ة ويمشي بعيد بعيد لي ل ا ن ل م ا تركب ربما شيء من ثيابه ي ن ك ش ف ويظهر شيء من أ ر ج ل ه م ا د ا ي ع ي ن قالت بعدما أ ر ك ب يجي يقوم ا ل ن ا ق ة ويسوقا ب ك ل عيد ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي قالت لما نجي ننزل ل محل أ ك ل يميخ ا ل ن ا ق ة مشرك مشرك لكن عنده قيم مشرك لكن عنده أ خ ل ا ق ا ل م ش ك ل ة في م ش ر ك ي ن الزمن و ا ف ا ر الزمن ديل حتى القيم ما م قاعدين ه ت ويبعد ا ب ه ا يعني شديد ينزلها شجرة و بعيد لان تنزل ع ل ى راحته ويدبل منا ه كده بعد ما تنزل يقول يشيل النار يمشي ي ب ر ك ة ويبعد في ش ج ر ة بعيده يمشي يرقد ويترقد ه في محل لحد ما وصله كانت تشكر ه قالت والله ما ر أ ي ت أ ص و ا ن عرضا منه زول عرضي زي ما ب ق و ل و ا ه ل ن ا السوداني زول عرضي كويس يا اخي ع ن ت ر ى ب يقول في ا ل ج ا ه ل ي ة و أ غ ض طرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي م أ و ا ه ا شوف الناس دي بيقدروا ا ل م س أ ل ة دي كيف والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م هذه ل و ح ة ر ا ق ي ة و ز ا ه ي ة و ج م ي ل ة رسمها ا ل ق ر آ ن للعلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وهي ب د ي ع ة في حصرها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 و ا ل آ ن الجيران ب ي ش ا ك ل و ا في شموس خط ا ل و س ا خ ة رمو ا ل و س ا خ ة خط د لنا ا ل و س ا خ ة عمو لنا الشام ء ث ا ل ي او الشفع الشكلو يقوم ا ل أ م ه ا ت الشكلو بعد ذلك تحصل القطيعه بين الجيران يا ا ل سلام من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا ي ؤ ذ جاره لا يمنع جار جاره ج ا ر أ ن يغرز خشبه في جداره يعني لو داري اركب له ح ا ج ة في الحيطه لوناتكم داري خ د ت له خشبه ا ل لك ما تمنعه و يا سلام يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم、ده. راقي, راقي شديد. رائع شديد قال يا أ ب ا ذر إ ذ ا طبخت م ر ق ة ف أ ك ث ر ماءها وتعاهد جيرانك كما في ا ل صحي ح مسلم و ب ا ل م ن ا س ب ة د ا ي ق ا لكم ب ا ل م ن ا س ب ة دي ح ا ج ة النسوان يجب ي ا ت ف يجب ان يجب ان يجب ا ل ر ج ب ا ل ي ج ا ل يجب ان ي ج ان ي ب ان يجب ان ي ل ب ن ي ج ان م ج ب ان يجب ان يجب ا ل ل ه ب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ع ن ي ب ان يجب ان يجب ان يجب ا و يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ل ج ب ا ي ب ان ي ج ان يجب ان يجب ن يجب ان يجب ان ي ب ان يجب ان يجب ان ي ج ا و ه ك ذ ا ا ل و ل د ن ا ل ز و ج ب ي س ا ع د و ه ان يجب ا ل ع د ة ب ا ل ك ب ا ب يجب ان ان ان ان يجب ح ن ان ان ان ان ا يعني هذا, هذا شيء عجيب طبعا من هو الجر سؤال بن ا مثل قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يا رسول الله إ ن لي جاران ي ف إ ل ى أ ي ه م ا أ ه د ي قال إ ل ى أ ق ر ب ه م ا منك بابا أ ق ر ب باب لك ب أ ق ر بجار لك و ب ا ل م ن ا س ب ة انا ب ق و ل الناس في الجيران ح ا ج ة ع ج ي ب ة بقولوا لي ا اخوانا ن جارك ده قبل لحمك ليه ل ا ن لو حصلتك ب مصيبه ا ل س ا ع ة الثالثه صباحا وكورك ده. اهلك قول انت قاعد في خرطوم واهلك في مروي وساكن في ا ل ح ج و س مثلا ج ي ر ا ن ا كلهم الضمغلاوي الشايقي من اهلنا الفور من البجا من اي طبيله كويس حولينك ا وانت من مريض وحصلت لك وفمثلا حتى همشوا ستنتظر اهلك ي ج و ا تاني يوم يدفنوا معك حتى اخر الجنازه سيدفنوا معك ناس ا ل ح ل ة ناس الحي منو يعني يعني جيرانك ده يودوك الحوادث يودوكهم عشان ك د ه الجيران د ي ن هم اسرعوا في ا ل ا ج ا ب ة عند الملمات ولا سيما في اوقات السحر كان علي رضي الله عنه يقول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 يا سلام طيب لن نتكلم عن مظاهر القطيعه بين الجيران وليه تحصل و ح ش ة ويحصل نفور وعدم تقبل بين الجيران يعني قد يسكن ش خ ص في الحي الناس ما يعرفه دي مشكلة هذه إذا مظاهر للقطيعه ينبغي أ ن نتلافاها و أ ن نجتنبها الزل بيشكره التواصل والتزاور ووجود التفقد احتفاء أ ه ل المسجد بالجار الجديد دي من المظاهر ا ل ج ي د ة ا ل ض و ا غ ة ا ل ض و ا غ ة من المظاهر الجيده ة هو عليه لجارتها الرسول والسلام ولو تطبيق المسلمات تحقرن شات تحقرن لجارتها لحديث يا يعني قال الصلاة لا فرسل لا نساء جارة جارة في العطاء و د ه ا ل ح م د لله عندنا فساد كثير ا ل و ا ح د ة تعوس مثلا غ ر ا س ة ك ث ي ر ة ب د م ع ة ترسل صحن بيتعب ر ا س ة منه غ ر ا س ة و ا ح د ة بس أو غراسين طرفتين ت ق و ل له كده ودول لجيران نديت يضروا و يا سلام د ا الرقي ب ا ل م ن ا س ب ة والله هذا من الرقي اختم بحقوقي واداب الجار بسرعه رسول الله استعاذ من جار السوق قال إ ل ر ا ى خيرا دفنه و إ ن راى شرا أ ذ ا ع ه اعوذ بالله شفت كيف وكم من جار تلقى ع بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه بالله القيامة يا هذا لا ولا إلا معروفه يوم يقول دوني فمنعني حوض قوة أغلق ل ق ت في بعض ا ل أ ح ي ا ء جيران ع م ا ر ة و ساكنين جنبهم بيت أ ن ا جالس هذا م ا يمنع ان يكون في بينات معروف ويكون في بينات م و ا يقول لك م ا ي و خ ش ي ن علينا ح ي و يسخرون البيت ا و م هدومه ما ن ظ ي ف ة ي اخي ذ ا الكلام أ ص ل ا لا يليق ولا يكون ولا ينبغي أ ن يكون في مجتمعات المسلمين بعض ا ل أ ح ي ا ء عندنا في الخرطوم بتكون أ ح ي ا ء م غ ل ق ة ن ا س م ي ج ل ب و ا في ا ل ش ج ق و ك ذ ه لا يكون الاحياء ا ل ش ع ب ي ة أ ك ي د أ ق و ل فيها كبير والعلاقات فيها و ا س ع ة النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا استعانك أ ع ن ت ه الحمد لله و أ د ب ك معه د ا ئ ر ك في ع ا ن ة عينه إ ذ ا استقرضك أ ق ر ض ت ه إ ذ ا أ ص ا ب ه خيرها ن أ ت ه إ ن أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة عزيته إ ذ ا مات اتبعت جنازته لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح ولا تؤذيه بقتار قدرك ب ل ي ح ت القدر عند الشيء ما تؤذي بها و إ ذ ا اشتريت ف ا ك ه ة فادخلها سرا ولا يخض بها ولدك يغيظ ب هذا ا ولده ه الحديث بطوله موجود في كتاب ا ل أ د ب المفرد ا ل ب خ ا ر ي أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى نهايه حق الجار على أ م ل أ ن أ ل ق ا ك م في ح ل ق ة قادمه ة استودعكم الله